لو من تقلل هم عليك فاض بيك لو ليك أي شكوى متشتكيش واسمع نصايحي ولو الدنيا مغلبك ومشق لك واخدك غسل myslehaan, wuishel feree hy wa in konnti mflis khalis, khalis, wa ma halteke shi genieh, kuul'a al jazma albata l'intelabesha n'ha zinih nesl'a al dunia fi arz الفakr, innintes aعدt elbeek matkhalis haddey, kuul'a kshai lkagin sitteke liek? wa in konnti mflis, تلبيه ما تخليش حد يقول لك شايل طاجن ستك ليه شوقت عايش بشوقه لما تطبل فق راسك اديها انت كمان تسقيف لو كده وصله بطولك ما تبين شن انت ضعيف ما تاكلش الجبنة البيضة لو كان نفسك في الجلوبيف وصرف كل اللي في جيبك جلع نفسك عيش صريف احساسك قالك حاجة انشي ورا احساسك سد ده السكر لون الملح واحد حلو واحد حادق رحت البال اللي تجد ليها قصور ليها لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق مغى كملها على زوءك وبشوءك عيش بشوءك وساعتها هيمشي سوءك wat